بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور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 ثُمَّ ثم رجع البصر كروتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير 125- ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وَلَقدِ زَّّ السَّماء الدُّنْياَا بِمَصابِي حَجناه وَجعلناه وجُوم للِشياطين وَتَدِنا لَهُ عذابَ السعيف وَلَقدَدِ زََّ السَّماء الدُّنْيا بِمَصابِي حَ وَوجَناه وَوجَعلناه وجومِشياطين وَتَدِنا لَهُ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا في يسمع لها شهيقا وهي تفور اذا القوا فيها سمع لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها سالهم خزنتها الم ياتكم نذير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 فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان امتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل السعير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 إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخبير.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 هوو الذي جعللَكُم الْ الأرْضَذَلولًا فَمْج في في مَناكِبهَا وَكلُلومِ من الرزْقِه وَإلَيْهِ النُشور هووَّذ اامنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور من في السماء ان يخسف بكم الارض ان يخسف بكم الارض هي تمور 43-أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم, بكم الأرض فإذا هي تمور 44-أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير 45-أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض عليكم حاصبا يرسل عليكم حاصل اي يرسل عليكم كيف نديف ام من في السماء ان يرسل عليكم حاصل اي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نديف ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير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 أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عِتُوٍّ وَنُفُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عِتُوٍّ وَنُفُورٍ أَمَّنْ هَذَا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 أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من, أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما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 تَس تُجُوه الذيينَ كَفَوا وَقلَ هذا الذي كُُم بِه تَدععُون فدَمَّ رَأهُ زُلفَةَ أَتُجُهُ الذيِنَ كَفرَوا وَقلَ هذا الذي كُتُم بِ تَدععُون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 الأرَأيتُم إن أَصحَمَااءكُمْ غَْورَ فَمَأتكُم بِمَا إِ مَعين قُلْ الأرَأيتُم إن أَصحَمَااءكُم غَْورَ فمَأتكُم بِمَاائِ مَعين نون والقلم وما يسطرون بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما لِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإك لعَ خلُلق عظيم وَإنكعَ خللُق عظيم وَإِكعَ خلُلُق عظيم فَسَةُ بص وَُبصِرونَ فَزَةُ بص وَُبصونَ فَزَةُ بص وَبصِونَ بأكُ نَفُْون بأكُم النَفُْون بأكُ إِنَّ رَبَّكَ هو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ فَلَا, تقع المكذبين. فلا تقع المكذبين. يَوَدُّ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ يَوَدُّ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ يَوَدُّ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُقْعِ عُلَّ خَلَّافٍ مُّهِينٍ وَلَا تُقْعِ عُلَّ خَلَّافٍ مُّهِينٍ وَلَا تُقْعِ عُلَّ خَلَّافٍ مُّهِينٍ هَمَّازٍ شائئن بنمين همازن مشائئن بنمين مننع للخير معتد أثين مننع للخير معتد اثين مننع للخير معتد اثين عتل بعد ذلك زنين عتل بعد ذلك زنين يُتْلَى بَعْدَ ذَلِكَ زَلِيلٌ أَن كَنَذَ مَالٌ وَبَنِينٌ أَن كَنَذَ مَالٌ وَبَنِينٌ أَن كَنَذَ مَالٌ وَبَنِينٌ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ نَسْمُهُ عَلَى الْخَرْطُومِ نَسْمُهُ عَلَى الْخَرْطُومِ نَسْمُهُ عَلَى الْخَرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ولا يستثنون ولا يستثنون فقاف عليها قائف من ربك وهم نائمون فقاف عليها قائف من ربك وهم نائمون فقاف عليها قائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم, فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فتنادوه مصبحين فتنادوه مصبحين فتنادوه مصبحين انغدو على حرفكم ان صارمين انغدو على حرفكم إن صارمين انغدو على حرفكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلن هل يوم عليكم مسكين الا يدخلن هل يوم عليكم, عليكم على حرد قادرين وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ فَلَمَّا رَأَوْهَا فَلَنَحْنُ مَحْرُومُونَ فَلَنَحْنُ مَحْرُومُونَ فَلَنَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كنا قالوا سبحانا ربنا ان كنا ظالمين قالوا سبحانا ربنا ان كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاوون على بعض يتلاوون فاقبل على بعض قالوا يَا ويلنا انا كنا طاغين قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون عسى ربنا يُبْدِلُ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يعلمون. كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ ان لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أَفَنَجْعَلُ المسلمين كالمجرمين. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ مَا لَكُمْ تحكمون؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ أَمْلَكُكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ أَمْلَكُكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْلَكُكُمْ أم أَيْمَانٌ عَلَيْنَا دَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ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 اسالهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء فليأتوا بشركاء إن كانوا صادقين أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء فليأتوا بشركاء إن كانوا صادقين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 يَمَا يُكْشَفُ عنعَ سَاقِون وَُدعون إلى السّجودِ فَلَا يَسْتَقون فاشعََةً أَبَصَارُهُم تَوهَقُهُم ذِلله وَقد كَانوا يُدععون إلى السجُودِ وَهُم سالَالمون فاشعَةً أَبَصَارُهُم تَهَقُهُم ذِلله وَقد كَانوا يُدععون إلى السجود وَهُم سالالمون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 بِدُونِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّل لَهُمْ وَأُمِّل لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَأُمِّل لَهُمْ اَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ اَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ اَم عِندَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ اَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ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 111-واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى, ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم 112-لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذل العراء وهو مذموم 113-لولا أن تداركه نعمة كانو نعمه من ربه لنبد للعراء وهو مذموم لولا ان تداركوا نعمه من ربه لنبد للعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين ربه فجعله من الصالحين جَاءَ تَبَاهُرُ رَبِّهِ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ لَذَلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إنه وَإِنَّكَ لَذَلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَإِنَّكَ لَذَلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ لَمَّا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ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 انا ادراكم الحاقه كذبت ثمود وعاد بالقارعه كذبت ثمود وعاد بالقارعه كذبت ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاولكوا بالطاغيه فاما ثمود فاولكوا بالطاغيه فاما ثمود فاولكوا وَأَنَّ عَادًا فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ وَأَنَّ عَادًا فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ وَأَنَّ عَادًا فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سخرها عليهم سد علىال 8 ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه سخرها عليهم سد علىال 8 ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه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 وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاضِعِينَ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاضِعِينَ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّوَابِي فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّوَابِي فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ لننجعلها لكمْ تذكرَة وَعها أذُنية لننجعلها لكمْ تذكرَة وَعها أُذُنعية فذ في خَف الصول نَفْخَة واحد فذ في خَف الصّول نَفْخَة واحد فذ في وَوحملة الأرض والْجبالُ فَدُكتَ دكة واخ وَوحمِلة الأرضُ والجبالُ فَدُكة دكةاخِد وَوحمِلة الأرض والجبالُ فَدُكةَ دككة واخ فيوومَئذ وَقة الاقِعة فيومَئذِ وقة الاقِعة فيومَئذ وقة الواقععة وَإِنْ السماء السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَإِنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَإِنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى ويحمل عرش رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ والنلك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه والنلك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه يومئذ لا تخفى منكم خافية. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ, فيقول هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِي فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول, فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي إني ظننت أني ملاق حسابي إني ظننت أني ملاق حسابي, إني أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية فهو في عيشه الراضيه في عيشه الراضيه في جنه عاليه في جنه عاليه في جنه عاليه قطوفها دانيه قطوفها دانيه كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ كُلُوا بِمَا أَسْلَفْتُمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ, فيقول يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ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 يالَها كانت القاضية يالَها كانت القاضية ما أغنا عني مالية ما أغنا عني مالية ما أغن عني ماالية ألَ عني س القانية عني س القانية عني س خذوه فغلوا خذوه فغلوا خذوه فغلوا ثم الجحيم صلو ثم الجحيم صلو ثم الجحيم ثم ذراعا درعها ثُ ب سلسلة ذَرعهاَا سون ذِرعة ذَرعهاَا سون ذِرع فَسللكثَُّ بسلسلة ذرعها سون ذِعة ضَرعُهاَا سون ذِرعَ فَسللك إنه كان لا يُؤمنِنُ باللههِ العظيم إنهُ كان لا يُؤمنِن باللههِ العظيم إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ على طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا وَلا طَعام إللاا منِن رسللين وَلا طَعام إللاا منِن رسلين وَلا طَام إلاا منِن ررسلين لا يَأكُلُهُ إ الفاطعون لا يَأكُلُهُ إ الفاطعون لا يَأكلُلهُ إا الفاطون فلا أقُسم بِما تُ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 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَمَا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا وَلَا بِقَوْلِكَ هَلْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِلُ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ تَنزِلُ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ تَنزِلُ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ وَلَوْ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بعض الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا منه بِالْيَمِينِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عنه فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ فَإِنَّا لَنَعْلَمُ أن منكم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 فإِهُ لَحَبُّ نقيم وَإمهُ حقَبُّ نقيم فسَلِّخْ بِسمِ رَبِّكَ العظم فسَلِّخْ بِسمِ رَبِّكَ العظم فسَلِّخْ بِسمِ رَبِّكَ العظم بِسمِ اللذ الرحْمَ الرحيم سأل سائل بعذاب واقع بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع بسم الله الرحمن الرحيم سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع للكافرين ليس له دافع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج من الله ذي المعارج من الله ذي المعارج يعرج الملائكه والروح اليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين الف سنه يعرج الملائكه والروح في يوم في يوم كان مقداره 50 الف عرج الملائكه والروح الي في يوم في يوم كان مقداره 50 الف سنه اصبر صدر جميل اصبر صدر جميل اصبر صدر جميل انهم يرونه بعيد انهم يرونه بعيد انهم يرونه بعيد ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل يوم السماء كالمهل يوم السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بنينه يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يُبَصّرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنينه وصاحبته وأخيه وصاحبته وأخيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وفصيلته التي تؤويه وفصيلته التي تؤويه وَمَن في الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْشِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْشِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْشِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى كَلَّا نزاعات للشواء نزاعات للشواء نزاعات للشواء تدعو من ادبر وتلا تدعو من ادبر وتلا تدعو من ادبر وتلا وجمع فاوعا وجمع فاوعا وجمع فاوعا ان الانسان خلق هلوعا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر وجوعا اذا مسه الشر وجوعا اذا مسه الشر وجوعا واذا مسه الخير منوعا واذا مسه الخير منوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين, إلا المصلين إَِّ الْمُصَّم الذيَّذينَهُمْ علىى صَراسِهِمْ دَائمون الذيذينَهُمْ علىى صَراسِهِمْ دَائِمون الذيذينَهُمْ علىى صَراسِهِمْ دَائمون والَّذينَ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 وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ, ما ملكت أيمانهم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ ملكت أيمانهم غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ أَذَاكَ فَأُولَئِكَ هم فَمَنِ ٱتَّغَوَرَآ أَذَىٰكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ فَمَنِ ٱتَّغَوَرَآ أَذَىٰكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ والَّذينَهُ بِشَهَاداتِهِم قائمون والَّذينَهُ بِشَهَادَاتهم قائمونون والَّذِينهُ بِشَهَاداتِهِم قائمون والَّذينَهُمْ عَى صَلَاتِمْ يُحافِبُون والَّذِينَهُمْ علىى صَلَاتِمْ يُحافِبون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 فمال الذيين كَفرَوقبلَك مقيين عَ اليمين وعن الشمال عن الشمَا بعزينعَ اليمين وعن عن الشم بعزينعَ المين عن الشم بعزين أيطمع كل م رئم مهُ أيأَودَ خَلَ جَّة نعين أيطمع كل مئم منهُ أيودَ خَلَ جَّة نعيم يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم فَنَأُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ فَنَأُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ فَنَأُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا منهم وما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَدَرُّهُمْ يَخُوضُ فَدَرُّهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ فَدَرُّهُمْ يَخُوضُوا فَذَرُّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فَذَرُّهُمْ يَخُوضُوا فَذَرُّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا سِرْعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى يوم يخررجونَ من الأجد في السعة سرعكَ أنهم إلى نُصبي فيظون يوْوم يخررجون من الأجد في السعة سرعكَ أنم إلى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك الذي كانوا يوعدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قومه أن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 قال يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونْ أَنِ اعْبُدُوا 141 لَكُمْ لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم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 قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا فَلَمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا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 تُلُوهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غفارا. فقللت استغفِ رَبكم إهُ كان غَفَّار يرسل السناء عَلَك مدار يرسل السناء عَلَك مدار يرسل السناء عَلَك مدرا يُمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ وَجَنَّاتٍ ويجعل, وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا يُمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ وَجَنَّاتٍ وَيَجْعَل وَيَمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ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 واجعل القمر فيهن نوراً واجعل الشمس سراجا واجعل القمر فيهن نوراً واجعل الشمس سراجا واجعل القمر فيهن نوراً واجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض رساقا والله جعل لكم من الارض بساتا والله جعل لكم من الارض بساتا لتسلكوا منها سبلا فجاجا لتسلكوا منها سبلا فجاجا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ إِلَّا قَسَتْ قُلْنَا نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَاتَّبَعُوا إِلَّا قَسَتْ قالوا نُحَرِّبُ رَبَّ إِنَّهُم عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُم مَالُهُ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُم مَالُهُ وَوَلَدُهُ مَكْرًا كِبَارًا وَنَكَرُوا مَكْرًا كِبَارًا وَنَكَرُوا مَكْرًا كِبَارًا ونكروا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا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 لقد اضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا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 إِكَ إ إن تَذَرهُمْ يضِلُّ عِذادَت يضِلّوا عِذادَكَ وَلَا يَلِدُ إِللاا فَجرًِا كَففَّار إِكَ إِ إن تَذَرهُمْ يضِلُّ عذَادَت يضِلُّ عِذادَكَ وَلَا يَلِدُ إِللاا فَجرًِا كَففَّار إنك إن تذرهم يضلوا عبادتك يضلوا عبادك ولا يلدون إلا فاجرا كفارا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 قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَذَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 فاننه كان يقول سفيهنا على الله شططا فانه كان يقول سفيهنا على الله شططا فانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وان ظنننا ان لا تقول الانس والجن على الله كذبا وَأَن ظَنَنَّا أَلَّا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كِذِبًا وَأَن ظَنَنَّا أَلَّا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كِذِبًا فَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ برجال من الجن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 141. وأنا لمسنا السماء فوجدناها, فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا 142. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا 143. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا 144. وَأَ كُ نَقَعْودُ مِنْهَا مَقاعدَ لِسم فَمَْ يَستَْمعِ الآنَ يَجدِ لَ شِ هذاذ الصَدَ وَأََّ لا نَدِرين أَشَرون أُريدَ بِمَا ف الأررضِ أَنْ أأَراادَ بِمْ أَمْ أراادَ بِمْ رَبهُمْ رشَدَا وَأََّ لا نَذِرين أَشَرون أُريدَ بِمَا ف الأْرضِ أَمْ أراادَ بِمْ أَمْ أراَدَ بِمْ رَبّهُم رَشَدَا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 172-وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا 173-وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا 174-وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.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 وَأَن منِ المُسلمونونَ وَمنِ القاسقون فمَنْ أأَسْلََ فَأولائكَ تَخَوَو رَجد وَأََّ مِ المُسلمونونَ وَمِن الْقاسقون فممننْ أأَسْلَمَ فَأُولائِكَ تَخَرَو رَجد وَأَنَّ القاسقُونَ فَكانوا لِجَهَّ مَ خَطدَا وَأَنَّ القاسقُونَ فَكانوا لِجَه وَأََّقاصقُون فَكانوا لِجَهنَّ مَ حقدَا وَأَلَّ وسْتَقامُوا علىلَ القريقَة لا أسقَيْنهُم م أَْ غَدقَ وَأَلَّ وْتَقامُوا على القريقَة لا أسقَينهُم م أَْ غَدقَ وَأَلَّ وْتَقامُوا على القريقَة لا أسقَنهُم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 وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لما قام عبد الله يدعوهم كادوا يكونون عليه لبدا وانه لما قام عبد الله يدعوهم كادوا يكونون عليه لبدا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 يَقُولُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَأَنْجُرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا قُلْ إِنِّي لَأَنْجُرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ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 إلا بَلاغًا مِنَ اللهَّ وَرِسَاتِ وَمَ ي عصِ اللهه وَرَسولهُ فَإِنَّ لَناَا رجَهَنَّمْ فإِنَّ لَناَا رجَهََّ نَ خالدينَ فيِيهَا أَدَدَا إِلَّا بَلااقًا مِنَ اللَّ وَرسَالاتِه وَمَْ يعصِ اللهه وَرسُولهُ فَإِنَّ لَنا رجَهََّم فإِنَّ لَناَا رجَهََّ نَ خالدينَ فيِيهَا أَدد تَّ إ رَأوْ ماَا يعَونَ فَسيعلمونَ م مننْ أبعفُناَا صًِا ما يُعَونَ فَسيعلمونَ من أأَبعفُناَا صًِا وأقعددد 124- فتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا 125- قل إن أدري أَمْ ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا 126- قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. قُل لئن ادري اقرب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا على غيبه احدا عالم الغيب فلا على غيبه إِلَّا مَنِ ارْتَضَى طَغَاوِرُ وَسُولٌ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى طَغَاوِرُ وَسُولٌ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ وَمِنْ خَلْفِهِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا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 لعلممَ أَْقد أأَذلَغور سالاتِ رّه وَأَحاقَ بِمَا لديم وَأَحْصَ كل شيءَ عددد لعلممَ أَْ قدأَذلَغور سالاتِ ربّم وَأَحاقَ بِمَا لديم وأأَحْصَ ك شيء عددد بِسمِ اللهذ الرحمن الرحيم ياأَهَا المُززَم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها <تصفيق> يا ايها المزمل بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا قم الليل الا قليلا قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا نصفه او انقص منه قليلا نصفه انقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا إن لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إلا هو رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَدَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا وَدَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا وَدَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا كان له وجحيما وطعاما زهقصه وعذابا اليما وطعاما زهقصه وعذابا اليما وطعاما زهقصه وعذابا اليما يوم ترشف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترشف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوما تَرجف الأرض وَجبال وَوكَانَةِ الجبال كَثباًامههلَ إِ أرسَلْنا إلييْكْ رسولم شهداًا عَيك شهِدًا عَلَكمم كَن أرسَلْنا إ فعونَ سولى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 فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخدا وبيلى فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخدا وبيلى فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخدا وبيلى فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا كيفَ تتقون إ كَفرُم يو يجعل الدََشيبا السناء أ فضِرون به كان وَعدهُ مَفى السناء أ فضِرون به كان وَعدهُ مَفولى السناء أ فَضِون به كانَ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء إلى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وقائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علما ان لن تحصوه فتبعد عليكم فقراؤوا ما تيسر من القران علينا ان سيكون منكم في الارض واخرون يضربون في الأرض بتغون منفضل الله وَآخرون وَآخرون يقاتلون في سب الله فقرأ ما ت يسَ من وَقم الصلا وَآاتُ الزكات وَقض الله قربًا حسسن وما تقدمم لافسِكم من خَير تجدوه إ الله تجدوه إ الله وَخَير وَعضن أجر وتَوفر الله إن الله غفور رحيم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 إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِلَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَلَّنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقُرْؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ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 <سؤال له> <سؤال له> إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا قم فانذر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وثيابك تطهر وثيابك تطهر وثيابك تطهر والروج زفهجر والروج زفهجر والروج زفهجر ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر وَلرَِّكَ فَصِر فإذا نُقِرَ ف النَّ قُور فإذا نُقِرَ ف النَّ قُور فإذا نُقِرَ ف النَّبُور فَذلِكَ يَومَئذ يَوْم ععَصير فذَلِك يَوْمَئذ يَوْم ععَصير فَذَلِكَ يَوْمَئذ يَْم عَصير علىكافِرينَ غَيرْرُ يَيسير علىكافِرينَ غَيرْرُ يَيسير على الكافرين غير ييسير ظرني وَمننْ خلق ووحيد ظرني وَمننْ خلق ووحدا ظرني وَمننْ خلق ووحيد وجلت له ما لن ممْدود وجلت له ما لن مَمْدود وجلت له ما لن مَمْدود وَبنين شود وَبنين, شهودا. وبنين شهودا. ف له تمدا فحت له تمدا فنح له تمدا ثم يقمر أن أزيد ثم ييق أن أزيد ثم ييقمر أن أزيد كل إن كان لآياتنا عندا كل إنه كان لآياتنا عندا كل ان كان لآياتنا عنيدا ارهقه صعودا ارهقه صعودا ارهقه صعودا انه فكر وقدر انه فكر وقدر انه فكر وقدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُسْلِيهِ ونا أذركنا سق ونا أذرك سق لا تبقي ولا تضر لا تبقي ولا تضر لا تبقي ولا تذر لواح للبشر لواحة للبشر للبشر عليهها تسة عشر عليها تسعة عشر عليهها تة عشر وما جعلنا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 كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما يعلم جنود ربك الا وما هي الا ذكر للبشر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 فبخ إذا أسخر والبخ إذا أسخر فبخ إذا أسخر إها لاحد الكبر إها لاحد الكبر إها لاحدَ الكبر نذير للبشر نذير للبشر نذير للبشر لممشَ أمك أي تقدمم أويت أخر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه كل نفس بما كسبت رهينه كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين عن المجرمين عن المجرمين ما سلكتكم في سقر أم سلَك ك سَق <تصفيق> أم سلَك ك سق قال لَم نك منِن المُصين قال لَ نك منِن المُصلين قالوا لَ نك منِن المُصلين وَلَ نك قعم المسكين وَلَم نك قعم المسكين وَلَ نك قعم المسكين وَك نخوضُ مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين حتى اتانا اليقين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فمالهم عن التذكرة معرضين فمالهم عن التذكرة معرضين فمالهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة لأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورها فرت من قسورها فرت من قسورها بل يريد كل امرئ من منهم ان يؤتى صحفاً منشرا بل يريد كل من منهم ان يؤتى صحفاً بل يريد كل من منهم ان يؤتى صحفاً كلا بل لا يخافون الاخره كلا بل لا يخافون الاخره كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره كلا انه تذكره فمن شاء ذكره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 بسم الله الرحمن الرحيم تاقسم بيوم القيامه بسم الله الرحمن الرحيم تاقسم بيوم القيامه بسم الله الرحمن الرحيم تاقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ولا اقسم بالنفس اللوامه وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ ألا قدررين على أن س ي بنانا بل يريد الإنسان يفجر أمانا بل يريد الإنسان يفجر أمانا بل يريد الإنسان يفجر أمانا كسأل أينا يوم القيامة كأل أينا يوم القيامة كسأل أينا يوم القيامة فإذا بقللبص فإذا بقللبص فإذا بريق البص أقس ف القنر أقسف القنر أقسف القنر فجمع الشمس والخنر فجمع الشمس والخنر فجمع الشمس والخنر يقول الإنسان يومائد أين المطر يقول الإنسان يومئيد أين المطر يقول الإنسان يومائيد أين المطر كل لا ووزر كل لا وظر كل لا وزر, كلا لا وزر, كلا لا وزر إ ربك يومئذٍ المتفر إ رك يومئذٍ المتفر إ ربك يومئذٍ المتفر يُونبأُ الإسان يومئذ بما قدم وأخر يونبأ الإسان يومئذذما قدم وأخر يونبأ الإسان يومئذٍ بما قدم وأآخ بل الانسان على نفسي بصيره بل على نفسي بصيره بل على نفسي بصيره ولو القى معاديره ولو القى معاديره ولو القى معاديره لا تحرك به لسانك لتعجل لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به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 عَلَيْنَا بَيَانَهُ تحبون بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا, ناضرة. إلى ربها ناضرة. إلى ربها ووجوه يومئذ باسره ووجوه يومئذ باسره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقرا تظن ان يفعل بها فاقرا تظن ان يفعل بها فاقرا فللا اذا بلغت التراقي للائ إِذَا بلغت التراقي اللائ اذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وقيل من راق وظن انه الفراق وظن انه والثفّة الساق بالساق والثفّة الساق بالساق والثفّة الساق بالساق إلى ربك يوم المساق إلى ربك يوم المساق إلى ربك يوم المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى لكن كذب وتولى ولكن كذب وتولا ولكن كذب وتولا ثم ذهب الى اهله يتمطى ثم ذهب الى اهله يتمطى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولالك فاولاد اولالك فاولاد اولالك فاولاد ثم اولالك ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طفة ممن يمنى؟ أَلَمْ يكن نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذكر خَلَقَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بسم الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ أَمْشَاجًا نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ أَمْشَاجًا نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا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 إن أعتدنا للكافرين ساسلة وَغْللَ وسعير إ أعتدنا للكافِرين ساسلة وَغْللَ وسعير إ أعتدنا للكافرين ساسلة وَغْللَ وسعير إن الأدرار يشبون من كسِ كان لزاجها كافور <تضح> <سؤال> إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس مزاجها كافورا عينى يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينى يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينى يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون للندر ويطوفون يوما كان شره مستقيرا يوفون للندر ويطوفون يوما كان شره مستقيرا يوفون للندر ويطوفون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء املا شكرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء شكورا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ام ولا شكرا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا فوقاهم الله شر وذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا الله شر وذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا الله شر وذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ووجزهُ بما صدر جة وَوحريرا تكين فيه على الأراائك يرونَ فيها تكين فيه على الأراائك لا يرونَ فيها تكين فيه على الأراائك لا يرون فيها ودانيهن عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ودانيهن عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ودانيهن عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويقاف عليهم بانيه من فضه واكواد كانت قوارير ويقاصف عليهم بانيات من فضه واكواد كانت قوارير ويقاصف عليهم بانيات من فضه واكواد كانت قوارير قوارير من فضه قدروها تقدير قوارير من فضه قدروها تقدير فوااريرَ مِ في البِ قدهاَا تقدير وَُسقون فيها كَأسنز كان مزاتُها ز جبي وَُسقونَ فيه كَأسنز كان مزاتُهاَا ز جَبيلا وَُسقون فيها كَأسنز كان مزاتُها ز جَبيلا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ مُلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ مُلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَرَّأْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَرَّأْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَرَّأْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ أَسَاوِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا قَهْرًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ وَكَانَ سعيكم إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيك و كان سعيك مشكورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيك و كان سعيك مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا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 وَقُرْآنَ الرَّحْمَٰنِ رَبِّكَ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلَهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ انهؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا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 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 يدخِل مَ ش في رَحمتِ يدِخِل مش أك رحمَِ وَظَّالِمينَ عدَّلَهُم عَذاابًا ليم بسمِ اللذ الرحم الرحيم وَالْمررسات عوفى بسمِ اللهذ الرحم الرحيم والمُررسات عوف بسمِ اللهذ الرحم الرحيم وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۖ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ۖ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ۖ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ۖ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ۖ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ۖ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ۖ وَالْفَارِقَاتِ والملقيات ذكرا عذرا أو نذرا عذرا او نذرا عذرا او نذرا انما توعدون نواقعه انما توعدون نواقعه انما توعدون نواقعه فاذا النجوم قمست فاذا النجوم قمست فاذا النجوم السماء فرجت وإذا السنا أفررجة وإذا السم أفرجة وإذا الجبال نصفة وإذا الجبال نصفة وإذا الجبال نصفة وإذا موصل أقت وإذا موصل أقت وإذا مصل أقت ل أي يوم أجلة ل أي يوم أجلة ل أي يوم أجلة لوم ليوم الفصل. يَوْمَ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ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 الذين الم نخلقكم مما امهين الم نخلقكم مما امهين الم نخلقكم مما امهين فجعلناهم في قرار مكين فجعلناهم في قرار مكين فجعلناهم في قرار مكين إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَّرْنَا فَنَعْمَ الْقَادِرُونَ فَقَدَّرْنَا فَنَعْمَ الْقَادِرُونَ فَقَدَّرْنَا فَنَعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً أَمْ أَمْوَاتًا أَحْيَاءً أَمْ أَمْوَاتًا أَحْيَاءً أَمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم, وأسقيناكم مَّاءً فُرَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إن قلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن قلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن قلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن قلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب إن قلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب إن طارق الى ظل ذي ثلاث شعب لا ضليل ولا يغني من اللهب لا ضليل ولا يغني من اللهب لا ضليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر انها ترمي بشرر كالقصر انها ترمي بشرر كالقصر صفر كأنه جمالة صفر كأنه جمالة صفر ويل يوم يذل المكذبين ويل يوم يذل هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذَن لهم فيعتذرون ولا يؤذَن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين هذا يوم الفصل جمعناكم هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإِن كانَ لم كَدُ فَكِدُون فإِن كانَ لم كَدُ فَكِدُون فإِن كانَ لَمْ كَدُ فَكِدُون وَلُ يَوْمَ إذِ مكَدّبين وَلُ يَوْمَ إذِ مكَدّبين وَلُ يَوْمَئذِ مكَدّبين إِ المَُّقين في غِلَالِعيون إ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ وَاشْرِقُوهَا لِي أَمَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ تَعَوَّلُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يومئذ للمكذبين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 ay hadisi dhaqda mu